بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية أجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حالية تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن وعالية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبتوثة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 الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا